صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين لا أقسم بيوم القيامة ولا بالنفس اللوامة أيحسب الإنسان أن نجمع عظامة. قادرين على أن نسوي بنانة. بل يريد ليفجر أمامه يسأل ايان يوم القيامة فإذا برق البصر وخسف القمر وجمع الشمس والقمر يقول الإنسان يومئذ أين المفر كلا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 تبع قرآنه، ثم إن علينا بيانه، كلا بل تحبون العادلة وتذرون الآخرة، وجوه يومئذ ناضرة إلى ربها. وجوه يومئذ باسرا تظن أي يفعل بها فاقرا كلا إذا بلغت التراقي وقيل من فراق وظن انه الفراق والتفت الساق بالساق الى ربك يومئذ المساق فلا صدق ولا صلى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 إنسان أن يترك سدا ألم يكن طفة من مني يمنى ثم كان علقة فخلق فسوا فَجَعَلَ مِنْهُ الزَّوْجَيْنِ الذَّكَرَ وَالْأُنْثَى أَلَيْسَ ذَلِكَ بِقَادِرٍ عَلَى